أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم joo, joo, وما أدراك ما جذب الثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية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 Faižanufkhaf al-sour nufkhatu waḥidam waḥumilat al-arḍ al al al قَتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمٌ عِذِّ وَهِيَ وَالْمَلِكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ عِذْنَ ثَمَانِيَةَ يومئذ تُعْرَضُونَ يومئذ عرضون لا تخف منكم خافيا فأما من أُوتِيَ كتابه بيمينه فيقول فأما من أُوتِيَ كتابه بيمينه فأم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 قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقوم يقول يا ليتني لم أُتَكَتَبِي ولم أدرِ ما حسابي يا ليتها كانت القاضية يا ليتها كانت القاضية يا ليتها كانت القاضية, ليتها كانت القاضية ما أغنَى عن هلك عني سلطانيا خذ خذ خذ فقل ثم الجحيم صل ثم في سلسله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 وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق يقين فسبح باسم ربك العظيم